الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات، مسلمات مؤمنات قانات تائبات عابدات سائحة ثيبات وأبكارا. الذين آمنوا قوةفسكم وأهلِكم نار وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملا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 وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تعب دين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مَرَأَةً فِرْعَوٍ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بَنِي لِي عِندَكَ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوٍ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوٍ وَعَمَلِهِ